أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ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 اُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الاموال والاولاد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 مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مِنْ قبل أن نبرأها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 وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأسا تَوَّارَحَمْتَ وَرَهْبَانِيَةً بِتَدَاوُهَا وَرَهْبَانِيَةً بِتَدْعُوها مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِم إِلَّا الله أَرْضُوا عَنِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَطَّ رِعَايَتَهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم, ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب أن يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل